وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعون أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الأخوة الأكارم مع الدرس السادس من دروس أسماء الله الحسنى الاسم اليوم اسم العزيز وهذا الاسم أيها الأخوة كثيراً ما يرد في نهاية الآيات وهو العزيز الحكيم وقد كنت بينت لكم من قبل أن الإيمان بالله بوجوده لا يكفي يجب أن تؤمن بوجوده ويجب أن تؤمن بوحدانيته وحدانيته في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ويجب أن تؤمن بكماله ومن الإيمان بكماله أن تتعرف إلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة إذا أن يجول فكرك أو أن تستمع إلى حديث عن أسماء الله الحسنى هذا جزء أساسي جدا من الإيمان فأنت إذا تعرفت إلى إنسان رأيته أمامك موجودا، فهل عرفته؟ سألته عن اسمه، قال لك اسمه، هل عرفته؟ لا تعرفه إلا إذا وقفت على شمائله، على صفاته، على أخلاقه، على علمه، على ذكائه، على منجزاته، على فلا تكون معرفة الله معرفة صحيحة. ولا تامة إلا إذا عرفت أسماءه هذه المقدمة أسوقها من أجل أن تتأكد من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تسعاً تسعة وتسعين سماً من أحصاها دخل الجنة ومعنى إحصاؤها إذا عرفتها عرفت مضامينها عرفت ما ينبغي أن يكون ما ينبغي أن تفهمها عليه، عرفت ما ينبغي أن تكون أنت عليها، عرفت أبعادها، إذا درسنا اليوم عن اسم العزيز، ورد هذا الاسم في آيات كثيرة، من هذه الآيات قال الله تعالى على لسان سيدنا عيسى. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم لو أن الإنسان نسي كيف يتم الآية لقال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم يعني تتناسب هكذا ولكن الآية وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لأن الإنسان مهما على شأنه إذا أراد أن يغفر ربما حوسب ربما حوسب ربما سئل لماذا عفوت عن فلان لماذا لم تكلفه لماذا تفاهلت معه لكن الله سبحانه وتعالى إذا غفر فهو العزيز إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذه الآية الأولى آية أخرى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آية ثالثة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لله العزة ولرسوله وللمؤمنين آية رابعة سبحان ربك رب العزة عما يصفون آية خامسة حينما قال الشيطان فبعزتك لا أغويهم أجمعين اسم العزيز ورد في آيات كثيرة جدا اخترت لكم من بين الآيات الكثيرة هذه الآيات الآن ما معنى هذا الاسم من حيث اللغة؟ المعنى الأول العزيز الذي لا مثيل له لا مشابه له لا نظير له من فعل عزه يعزه تقول عز الطعام أي أصبح قليلا أصبح نادرا عز هذا الاختصاص اختصاص عزيز أي نادر خبرة عزيزة أي نادرة معنى عزة يعزه أي ندر وجوده أو لا مثيل له ولا مشابه له ولا نظير له اسم العزيز بهذا المعنى من أسماء التنزيه من أسماء التنزيه الأسماء مصنفة هناك اسم تنزيهي وهناك اسم ذات، وهناك اسم صفات، وهناك اسم أفعال، فأسماء الله الحسنى إما أن تكون أسماء لذاته، وإما أن تكون أسماء لصفاته، وإما أن تكون أسماء لأفعاله. فعز يعز، أي ندر يندر بشكل أوسع العزيز الذي لا مثيل له. ولا ند له ولا نظير له إذا كان الشيء نادراً قليل الوجود ليس متوافراً مع إمكان توافره نسميه عزيزاً فكيف بالذي يستحيل على العقل أن يصدق أن له نظيراً؟ إذا الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا ند له ولا مشابه له إذا هو عزيز هذا المعنى الأول المعنى الثاني العزيز هو الغالب الذي لا يغلب الإنسان إذا غلب ليس عزيزا يصبح ذليلا وقد يبالغ المنتصر بإذلاله قد يجري بعد التصرفات ليبالغ بإذلاله فالغالب الذي لا يغلب يسمى عزيذاً والعرب تقول من أمثلتها من عز بز يعني من عز من انتصر أخذ ما راق له وعزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب وعزني في الخطاب أي غلبني إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني فالقاهر الذي انتصر وقد يغلب يسمى عزيزا فكيف بالقاهر الذي لا يمكن أن يغلب من باب أولى فالله سبحانه وتعالى عزيز بالمعنى الثاني والدليل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون لو علم الناس أن الله غالب على أمره لأطاعوه ولاتكلوا عليه ولأقبلوا عليه ولتركوا سواه المعنى الثالث المعنى الثالث القوي الشديد العزيز هو القوي الشديد من عز يعز عز يعز ندر يندر عز يعز غلب يغلب عز يعز قوية يقوى والآية الكريمة فعززنا بثالث لك التعزيز بعد أن تلقي الدرس تعززه بالتدريبات مرحلة التعزيز أي ترسيخ المعلومات التمكين هذا المعنى الثالث المعنى الأول العزيز الذي لا مثيل له ولا ند له ولا مشابه, ولا مشابه له هذا من أسماء التنزيه المعنى الثاني الغالب الذي, الغالب الذي لا يغلب هذا من أسماء الصفات والمعنى الثالث القوي الشديد هذا من أسماء الصفات أيضا فالقادر الذي قد يضعف يسمى عند الناس عزيزا فكيف بالقادر الذي يستحيل أن يضعف من باب أولى إذن الله سبحانه وتعالى عزيز بهذا المعنى الثالث الآن في معنى رابع دقيق جدا، وربما كان المؤمنون في أمس الحاجة لفهم هذا المعنى. المعنى الرابع العزيز بمعنى المعز، كأن تقول الأليم بمعنى المؤلم. تقول جراح جرح أليم، أي جرح مؤلم. من معاني وزن فعيل أنه بمعنى اسم الفاعل مفعل. فالعزيز بمعنى المعز. هذه من صفات الأفعال. أربعة معان لاسم لاسم العزيز. الأولى من أسماء التنزيه والثانية والثالثة من أسماء الصفات والرابعة من أسماء الأفعال. هو الذي يعز. قل اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير آخر ملوك الأندلس حينما غادر الأندلس صار يبكي فقالت له أمه عائشة ابكي مثل النساء ملكا مضاعة لم تحافظ عليه مثل الرجال الإنسان إذا تخلى الله عنه ومن يهن الله فما له من مكرم جزء كبير جدا من حياتك متعلق بكرامتك فإذا كنت مع العزيز أعزك الله اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتذزت بمن يموت فإن عزك ميت هذه هي المعاني اللغوية ل. كلمة عزيز أو لاسم الله عزيز. لكن هناك تعريفاً أدق وأجمل. العزيز الذي يقل وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه في وقت واحد. قد يقل وجود شيء ما، لكن لا تشتد الحاجة إليه في معدن نادر جدا مع أنه نادر قليل الوجود لسنا بحاجة ماسة إليه عندئذ لا يسمى هذا المعدن عزيزا العزيز يجب أن تتوافر فيه صفات ثلاث أن يقل وجود مثله وأن تشتد الحاجة إليه وأن يصعب الوصول إليه قد تشتد الحاجة إلى شيء وليس نادراً كالهواء كلنا في أمث الحاجة إليه ولكنه متوافر قد تشتد الحاجة إلى الماء والماء موجود في بعض البلاد إذن لا بد من أن يكون العزيز يقل وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه إذن شيء عزيز يقول لك عزيز المنال عزيز المنال لا لا يدرك لا ينال جانبه هذه الصفات الذي يقل وجوده وتشتد الحاجة اليه ويصعب الوصول اليه هذه الصفات لها صفات نقصان وصفات كمال كلما كثر وجوده قلت عزته وكلما قلت الحاجة إليه قلت عزته وكلما سهل الوصول إليه قلت عزته الآن كلما قل وجوده إلى أن يصبح من يجيب واحدا هذه صفة كمال في العزيز يقل وجوده ويقل وجوده حتى يصبح واحدا هي أعلى صفة وتشتد الحاجة إليه الإنسان احيانا قد يحتاجه الناس قد يحتاجه بعض الناس كلما كثر الذين يحتاجونه أصبح عزيزا فإذا احتاجه كل الناس هذا شيء نادر لا انسان إنسان يحتاجه جميع الناس قد تجد ملك وفي إنسان يعيش في طرف مملكته راعي مع أنه أحد رعايا هذا الملك ليس بحاجة إليه يأكل ويشرب في خيمته من نتاج هذا الغنم كلما اشتدت الحاجة إلى الشيء أصبح عزيزا طيب كمال هذه الصفة شيء دقيق جدا أن يحتاج إليه كل شيء في كل شيء أنا قد أحتاج للطبيب عند المرض ولكن لا أحتاجه عند النوم أنا أحتاج إلى سرير قد أحتاج هذا المدرس إذا كان ابني ضعيفا في الرياضيات أنا بحاجة إليه أما أن يحتاجه كل كل شيء وكل الناس لا الناس والحيوان والنبات والجماد والمجرات والذرات أن يحتاجه كل شيء في كل شيء دققوا كل شيء في كل شيء إذن الله سبحانه وتعالى عزيز لأن قيام الشيء به قيام المادة هذه مادة فيها نوات وفيها كهارب وفيها دوران لولا أن الله سبحانه وتعالى تجلى عليها لتوقفت قل فيكون زل فيزور الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني قوام كل شيء به كل شيء به مصدر حياة كل شيء إذا الله سبحانه وتعالى لا نقول تجتدد الحاجة إليه يحتاج إليه كل شيء في كل شيء الشبكية 130 مليون عشر طبقات العصب البصري 700 ألف عصب طيب ما هذه المادة التي يتغير تتغير ماهيتها إذا جاءها الضوء إذا تغيرت ماهيتها تولد عن هذا التغير تيار كهربائي ينقل الصورة إلى الدماغ أنت محتاج لله عز وجل في عينك وفي أذنك وفي لثانك وفي دماغك وفي شرايينك أي شيء الله سبحانه وتعالى لم يتجلى عليه أصبح لا شيء فأنت قائم أنت قائم بالله عظامك، عضلاتك، المخططة، الملساء، أعصابك، وأجهزتك كلها تعمل بالله فلو أن الله سبحانه وتعالى حجب عنها تجلياته لأصبح الإنسان جثة هامدة إذن يحتاجه كل شيء في كل شيء أول صفة الذي يقل وجود مثله أما كمال هذه الصفة إلى أن يصبح واحدا تشتد الحاجة إليه كمال هذه الصفة يحتاجه كل شيء في كل شيء يصعب الوصول إليه لا يمكن أن تحيط به ولا الأنبياء لا يعرف الله إلا الله أن تصل إليه اتصال عبودية ممكن استقم على على أمره وعمل الصالحات تصل إليه وهذا هو الوصول هذا هو الاتصال شاب خطب فتاة خطب ابنة عالم هذا العالم قال له مهر هذه الفتاة أن تحضر هذه الدروس فحضرها فاستغرق فيها فنسي الفتاة أرسلت له كتابا يا فلان نسيتنا فقال يا وصال كنت سبب الاتصال فلا تكوني سبب الانفصال يمكن أن تصل إليه أن تصل كعبد أن تستقيم على أمره أن تفعل الصالحات أن تذكره كثيرا أن تخدم عباده كثيرا ممكن أما أن تصل إليه وصول إحاطة وإدراك كامل هذا مستحيل ولا الأنبياء لا يعرف الله إلا الله فإذا خطر في بالك معنى العزيز معنى العزيز هو الفرد الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء ويستحيل الوصول إليه وصول إحاطة وإدراك أما وصول عبودية ممكن وقال بعضهم العزيز من ضلت العقول في بحار عظمته وحارت الألباب دون إدراك نعمته وكلت الألسن عن وصف كمالاته ووصف جماله النبي عليه الصلاة والسلام لخص هذه الكلمات فقال سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أسنيت على نفسك والله أيها الإخوة الشيء الثابت أنه من عرف الله ذهد في سواه إذا عرفت الله لا يمكن أن تتضعبع لمخلوق لا ترى مع عزة الله عزيزا لا ترى مع قدرة الله قديرا لا ترى مع حكمة الله حكيما ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لم تغريبا وشتياقا بقربنا فما حبنا سهل الله عزيز هذا الذي يتوهم بسزاجة إنه ركعتين وليرتين دخلنا الجنة إنسان سازج غبي ومن ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقتك السمين زبدة وقتك قوتك يجب أن تصرفها في سبيل الله مالك الذي جمعته بكدك وعرق جبينك يجب أن تنفقه في سبيل الله ألا إن سلعة الله غالية الله عزيز بالمعنى الطبيعي الفطري الله عزيز نعم الآن من هو العزيز من العباد في ضوء هذا التعريف الأنبياء أعزة لماذا لأن الخلق كلهم في حاجة إليهم إلى علمهم النبي عزيز أن ربنا عزيز أودع فيه سره أودع فيه علمه أودع فيه النبوة هو طريق إلى الله هو باب الله فالأنبياء أعزة لأن الله جعلهم أبواب رحمته أبواب فضله أبواب إحسانه أبواب أنواره لهذا عين إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله لهذا قرن الله اسم نبيه مع اسمه فالنبي عزيز لأن الناس جميعا في الحاجة إليه في أمر دينهم ودنياهم الملك عزيز إذا كان ملك بيده مقدرات أمور كلها بيده كل شيء فالناس جميعا يقصدونه كبيرهم وصغيرهم جليلهم وحقيرهم فكلما اشتدت الحاجة إليك فأنت عزيز لكن المؤمن إذا اشتدت حاجته إليه يكون عزيزا لكنه متواضع ولكن غير المؤمن إذا اشتدت الحاجة إليه يصبح لئيما يا أيها الإخوة الأكارم سؤل الإمام الحسن البصري بمن الت هذا المقام يا الله عز وجل أقول لكم هذه الكلمة من القلب لا يمكن أن تعرف الله وأن تطيعه وأن تكون دليلا أبداً. لا يمكن لأن الله عز وجل يقول لله العزة ولرسوله وللمؤمنين أنت مع العزيز وتذل ألا تقرأ في الدعاء يوميا يوميا كل ثلاث صبح سبحانك إنه لا يذل من ولا يعز من عاديت ما في مؤمن تعرف إلى الله عز وجل واستقام على أمره واستلح معه إلا أراه الله معاملة خاصة أراه معاملة خاصة يشعره أنه غال عليه أنه يحبه فإنك بأعيننا أحيانا تدعوه فيستجيب لك تدعوه فيصرف عنك السوء تدعوه فيلقي حبك في قلوب الخلف تدعوه فيلين قلوب أعدائك تدعوه فيلبيك تسأله فيعطيك تقسم عليه فيبرك فإذا الحسن البصري سؤل بمن هذا العز قال بشيئين باستغناء عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمه لا تكون عزيزا إذا كنت طماعا حينما تطمع تصبح ذليلا لمجرد أن تطمع فيما عند الناس تصبح ذليلا لذلك الناس إذا طمعت فيما عندهم كرهوك ورب العزة إذا طمعت فيما عنده أحبك لا تسألن بني آدم حاجة وثل الذي أبوابه لا تغلق الإنسان إن سألته حاجة غضب منك ورب العزة إن لم تسأله يغضب منك إن لم تسأله لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي للمؤمن أيضًا نفسه قال ابتغوا الحوائج بعزّة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير ارفع رأسك يا أخي متى موت علينا ديننا ارفع رأسك قال يا أبا حنيفة لو تغشيتنا أبو جعفر المنصور دخل عليه أبو حنيفة في قضية أعجبه أن يأتيه هذا العالم الجليل الفقيه الكبير قال يا أبا حنيفة لو تغشيتنا دائما يعني نحن في استقبالك نعتز بك أهلا بك قال ولما أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ ليس لي عندكم حاجة. كلما قطعت طمعك من الناس أعظك الله، وكلما مرغت جبهتك في السجود لله أعظك الله. نعم. أحد الخلفاء طلب عالم من علماء المسلمين الكبار يأتيه ليعظه. فذهبوا إلى الإمام مالك فقالوا إن الخليفة يطلبك يا مالك قال لست بحاجة إليه إن كان بحاجة إليه فليأتني قال الإمام مالك العلم يؤتى ولا يأتي فلما بلغوا هارون الرشيد قال صدق أنا سآتي فلما جاءه قال أبلغوه لا أسمح له أن يتخطى رقاب الناس كان عليه الصلاة والسلام يجلس حيث ينتهي به المجلس بل إن الأبلغ من ذلك دخل عليه أعرابي فما عرف من النبي قال أيكم محمد ما هذا التواضع ما له مكاني خاصة هيك أيكم محمد ألو قد أصبت أنا فلما جاءه هارون الرشيد وأجلسوه على كرسي قال من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه فقال خذوا هذا الكرسي عزيز العالم عزيز يجب أن تذهد فيما عند الناس يجب أن تكون بعيدا عن دنياهم يجب أن تعمل اكسب, اكسب رفقك بيدك واحد سأل كيف الطريق إليه؟ قال لو عرفته لعرفت الطريق إليه سبحان الله كلمة بليغة إذا عرفت الله تعرف بالفطر ماذا يرضيه وكيف تقبل عليه وكيف تستقيم على أمره وكيف تضحي من أجله وكيف تؤثره على كل شيء قال له كيف, كيف الطريق إليه قال له لو عرفته لعرفت الطريق إليه إذا أنت عرفان أنه حلب بالشمال ما دمت قد عرف قال له ما فهمت عليك كيف أعبد من لا أعرفه فقال كيف تعصي من تعرفه إنك تعصيه تعصي الإلهة وأنت تظهر حبه ذاك العمري في المقال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع سؤل واحد متى عرفت الله؟ قال والله ما عصيته مذ عرفته اسمعوا مني هذه الكريمة والله الذي لا إله إلا هو لو تعلمت علم الثقلين بنية أن تكون ذا شأن في المجتمع وعصيت الله فيما بينك وبينه فأنت لا تعرفه لا تعرفه لا تعرفه من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلاه لم يعبأ الله بشيء من عمله أبدا لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت فلمجرد أن تعصي الله عز وجل يجب أن تعلم علم اليقين أنك لا تعرفه لا تعرفه أبدا لو استورنا إنسان يحمل أعلى شهادة شرعية وله مئة مؤلف وله منصب دين خطير ودخلت عليه رأسه وتأمل فيها وملأ عينيه منها وعنده مستخدم على الباب مستخدم. لا يقرأ ولا يكتب لكنه قرأ قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فغض بصره عنها فهذا عند الله عالم والأول الذي ملأ عينيه من الحرام جاهل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى به جهلا أي يعصيه دع هذه الكلمة في ذهنك دائما لمجرد أن تعصيه أنت لا تعرفه نعم قال ما ما الأدب الذي يجب أن يتحلى به المؤمن حيال هذا الاسم الله عزيز ما موقف المؤمن حيال هذا الاسم؟ قال المؤمن إذا عرف العزيز لا ينبغي أن يعتقد لمخلوق إجلالاً أديب جدا مع الناس أديب جدا لكن لا يمكن أن يعتقد لمخلوق إجلال يعني يجب أن تحقر الأقدار سوى قدره وأن تمحو الأذكار سوى ذكره ومن تواضع ومن تضعضع لغني كما قال عليه الصلاة والسلام ذهب ثلثا دينه لماذا؟ قال لأن الإيمان ما ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل فإذا أجدلت غنيا لغناه فقط أجدلته وانحنيت له وأثنيت عليه بما ليس فيه هو الدين الإيمان ثلاث أشياء إيمان بالقلب ما وقر في القلب وصدقه اللسان و وأقر به اللسان وصدقه العمل فإذا كان العمل الظاهر تعظيم لإنسان لا يعرف الله لأنه غني تعظيم لغناه والسلوك تعظيم إذا ذهب ثلث دينه من تضع ضع على غني فقد ذهب ثلث دينه فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس في عند المؤمن عزة لو زدعت على أهل بلد لكفته يرى أنه عبد لله وأن الله لا يضيعه ولا يسلمه ولا يتخلّعنه. عن قاعدة أنه إذا عظم القلب الرب صغر الخلق في عينه. فإذا كان الله ليس عظيما في عينه. كبر الخلق في عينه هذا امتحان فلان. فلان يقولها بملء فمه يفعل ويترك وعنده قدرة على كذا وكذا وكذا لأنت لا تعرف الله إذن ما دمت تجله كل هذا الإجدال فأنت لا تعرف الله لأنه لأن الله عز وجل لو جمد قطرة من دمه في أحد شرايين مخه لأصبح مشلولا لو أن الله عز وجل جمد بعض الدم في شرايين قلبه لمات بتكثة قلبية ليس إلا الله هو الإنسان كلما ارتقى إيمانه كلما التفت إلى الله قل الله ثم ذرهم في غيهم يعنون إذا عرفت أنه المعد يعني لو اجتمع الناس جميعا على أن يرفعوك درجة لا يستطيعون. أما إذا رفعك الله رفعك الله درجة أو أكثر لا يستطيع أهل الأرض أن ينزلوك. قال إذا عرفت أنه المعز لم تطلب العز إلا بطاعته. إذا عرفت أنه المعز لم تطلب العزة إلا بطاعته. قال بعضهم لو اجتمع الخلق. على أن يثبت لأحد عزا عزا فوق ما يثبته اليسير من طاعته لما قدر لا تعز إلا بطاعة الله أعز أمر الله يعزك الله أعز أمر الله يعزك الله قال ولو اجتمع الخلق على أن يثبته لأحد ذلا أكثر من اليسير من من المعصية لم يقضوا في عام الواحد يرفعك ويخفضك هو الطاعة والمعصية كلما أطعته ازددت عزا وكلما هان الله عليك كنت عليه ويجب أن تفهم أن حال المسلمين اليوم هان الله عليهم فهانوا على الله أحياناً يقع الإنسان في خطأ كبير يظن أن هؤلاء الذين يحسبون في العالم الإسلامي مسلمين يظنهم مسلمين والمسلم له صفات فإذا أحسن بهم الظن وهم تاركوا صلاة يكذبون يأخذون ما ليس لهم قد يفعلون المعاصي كبيرها وصغيرها هان الله عليهم فهانوا على الله هاتان الكلمتان تلخصان كل ما يجري من أحوال المسلمين هان الله عليهم فهانوا على الله على مستوى فردي إذا استقمت على أمر الله وإذا اعتمدت عليه وتوكلت عليه الله سبحانه وتعالى يعاملك معاملة خاصة أما إذا عصاه مجموع الأمة الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يؤدبهم لأنه إذا عطاني من يعرفني صلّت عليه من لا يعرفني. قال رجل رجل ذهب إلى الحج كان يعني له شأن كبير رافقه عشرات الخدم والحج فكان هؤلاء الخدم في أثناء الطواف يبعدون الناس عنه تعظيما لكم حج وطاف وسعى وانتهى حجه وعاد إلى بلده راوي هذه القصة قال جسر في بغداد رأيت رجلا يشبه هذا الذي رأيته يطوف لكن رأيته في حالة زرية قميئة يمد يده للناس يترى هذا فلان هو هو ليس هو دخل الشك في قلبه فتقدم منه قال ما لك تنظر إليه قال كأنك تشبه فلان قال أنا هو أنا هو فقلت له ما الذي جعلك في هذه الحال قال إني تكبرت في موضع يتوابع الناس فيه التواب حول الكعب لا يكبره أنا فلان أنا علان أنا حجمي المالي كذا قال لي انت عبد لله عز وجل هو كان ملك قال تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه فوضعني الله في موضع يترفع الناس فيه شخص هذي يعني الإنسان كلما أحاق نفسه بهالي صفتان لا تقربهما الكبر والظلم يعني يبدو أن الله سبحانه وتعالى عشرات الذنوب يغفرها بسهولة إلا ذنبين يبطش بصاحبهما الكبر والظلم اثنان لا تقربهما الاشراك بالله الكبر يعني والاضرار بالناس الظلم اثنان لا تقربهما الإشراك بالله والإضرار بالناس الآن في عنا مشكلة كيف مشكلة هكذا سميتها كيف يقول الله عز وجل فلله العزة جميعا يعني العزة كلها له هو العزيز في آية أخرى لله العزة ولرسوله وللمؤمنين يبدو أن هناك تناقضا بين الآيتين هكذا يبدو الجواب إذا اتغيت العزة بالإقبال على الله والاعتزاز به فأنت عزيز لكن حينما قال الله عز وجل لله العزة جميعا يعني مهما أردت العزة بغير الله فأنت ذليش إذا أردت العزة أن تكون عزيزا عن غير طريق طاعة الله عن غير طريق الاستقامة على أمره عن غير طريق إعزاز أمر الله فأنت ذليل. سيدنا يوسف كلكم يعلم أنه كان عبدا في قصر ملك مصر كان عبد وكان يؤمر ودع في ثم أصبح عزيزا مصر مرة مشى في موكبه رآه أحد العبيد وكان يعرفه كيف كان عبدا مثله ثم أصبح عزيز مثله فقال سبحان من جعل العبيد ملوكاً بطاعته وجعل الملوك عبيداً بمعصيته وقد نسمع ونقرأ عن إنسان كان في أعلى درجات العز فلما بنى عزه على معصية الله جعله الله في أسفر سافرين نعم إذن شيء آخر سيدنا يوسف حينما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي جعله الله عزيز مسواي والله سمعت قصة لولا أن صاحبها حي يرزق يصعب أن أصبقه يعني شاب حديث السن فاتح مكتب صغير في حي من أحياء دمشق أصفة قديمة جدا فيبدو أن فتاة صاقصة تحرشت به وأغرته فأغلق محله وتبعها هذا الشاب لسبب يعني معين حجة سن مبكرة يمكن مع والد حج أو وهو في طريق متابعته إياها تذكر حجته قال لا والله لا أفسد هذه الحجة كان في حافل ترام قديما ركب الحافلة وعاد أدراجه إلى البيت يعني خشي الله أطاع الله في اليوم التالي لولا أن صاحب هذه القصة حي يرزق في اليوم التالي جاءه أحد وجهاء الحي من جيرانه قال له يا فلان هل أنت متزوج؟ لا والله يا سيدي قال له عندي فتاة مناسبة ابعث أهلك ليروها فقال ظننت أن له فتاة يعني فيها علة فيها دمامة لأنه هو الذي عرضها بعثت بأهلي ليخطبوها فرأوها في أحسن حال فوافقته ما هي إلا أشهر حتى جعلني شريكه في عمله التجاري وأغلقت المحل وبيعته هو طبعا العام توفي أما الرجل لا يزال حيا يرزق من كبار التجار يعني أنت قلت معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي قف على هذا كل شيء مبلغ كبير في شبهة قول معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي يأتيك أضعاف مضاعفة ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه أي شيء أي شيء تدعه في سبيل الله لا بد من أن يعوضك الله خيرا منه في دينه ودنياه أتحب أن تكون عزيزا أتحب أن تكون مكرما أتحب أن تكون محترما أتحب أن تكون مبجلا بالغ في طاعة الله كلما أطعته كلما رفعك وكلما خالفت أمره كلما وضعك فإذا هان عليك هنت عليه وإذا عظمت شعائره وعظمك يعني الذي ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ماذا أعني بهذا الكلام يعني ما من مخلوق على وجه الأرض أعزه الله عز وجل أعزه الله كرسول الله لو أن إنسانا في حرم النبي عليه الصلاة والسلام ودخل ملك لا يراه ملكا في الحرم النبوي لو دخل الملوك مجتمعين لا ترى أنهم ملوك في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل عليه العبد وأصابته رعدة يقول هون عليك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة بمكة أناس يأتونه من أطراف الدنيا فإذا اقتربوا من مقامه يبكون وقد مضى على وفاته ألف وأربعمائة عام ما هذا السر؟ هل في الأرض كلها مخلوق أعزه الله كرسول الله؟ خذ صحابته، سيدنا الصديق ماذا كان يفعل؟ له جيران فقراء وكان يحلب لهم الشياف فلما صار خليفة المسلمين حزم أهل هذا البيت لأن منصبه الرفيع يمنعه أن يحلب لهم الشياء في اليوم الذي تلا تسلمه منصب الخلافة طرق الباب قالت الأم لابنتها يا بنيتي افتح الباب قالت يا, يا, يا, يا أمي إن, بال إن بالباب حالب الشاك ما حالب الشاك؟ جاء اليوم أيضاً جاء ليحرم الشاه ما هذا التواضع؟ وما من صحابي أعزه الله وذكر اسمه في القرآن كسيدنا الصديق أبداً، ملخص الدرس قانون في علاقة ترضية كلما زده طاعة وتعظيم زادك عزاً وكلما تساهلت بأمره لا تدأ وحط الخرج ومن هون اليوم الله يفرجع الله والله غفور رحيم والدين يسر يا أخي أنت من حل برنع مشدد كثير افعل ما تشاء كلما تساهلت في طاعته خفضك الله عز وجل ما شأن لك يعني هؤلاء الذين علموا الناس هل أئمة الكبار الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الصحابة الكرام اسمهم على كل لسان بذكرهم تتعطر المجالس هكذا نعم سيدنا يوسف سيدنا موسى سيدنا موسى في أوجي عزه وفرعون وهو يغرق آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل قال الآن وقد عصيت من قبل أي نهاية سيدنا إبراهيم أرادوا به كيدا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هذا العز. النبي عليه الصلاة والسلام ما من مخلوق أعزه كرسول الله سيدنا الصديق سيدنا عمر قال كنت عمير فأصبحت عمر فأصبحت أمير المؤمنين كان وقافا عند كتاب الله سيدنا عثمان سيدنا علي أبو جهل ما نهايته ما سمعته ما قيمته؟ أبو لهاب هؤلاء صماليد الكفار أين هم؟ أما عكرمة حينما تاب إلى الله تاب الله عليه فصار سيدنا عكرمة مع أن له جاهلية وله موقفه المعادي رسول الله يعني لا أريد أن أطيل عليكم ما من مخلوق على وجه الأرض إلا يحب وجوده ويحب سلامة وجوده ويحب كمال وجوده ويحب استمرار وجوده وجزء كبير جدا من وجودك أن تكون مكرما أن تكون عزيزا أن تكون مرهوبا أن تكون سليما من كل هون وما من شيء يسبب لك الهوان كالمعصية أبدا يعني العفيف عزيز حينما يطمع الإنسان بأعراض الناس ينظر إلى نسائه النظرات غيبة صار زليل الإيمان عفة عن المطامع عفة عن المحارم الإيمان في عفة عفة عن ما في أيدي الناس وعفة عن أعراضهم لهذا غض البصر من لوازم المؤمن المؤمن يعني محصاً من أن يتبع شهوته وكلما غض بصره زاده الله عزاً وكلما غض بصره زاده سعادة بأهله خلق من خلق الله يخلق سعادة بين الزوجين المؤمنين لا يمكن أن تكون إلا بطاعة الله يعيشان حياة ثرة غنية موفقة لأنها أطاعت ربها فيه وأطاع ربه فيها فمطلب العزة مطلب عام ما من مخلوق إلا ويتمنى أن يكون عزيزا. والعزة ثمنها أطاعة هذا الكلام للشباب موجه اصبر على الحرام يأتيك الحلال لا تفكر ولا تسمح لخاطرك أن عليه معصيه وسوف توفق في عملك وتوفق في زواجك، سوف يجعل الله لك مخرجا سوف ترزق من حيث لا تحتسب سوف يرفع الله لك شأنك يعني إنسان أيام بموت يمشي في جناسته واحد أو اثنين أيام بموت عالم يمشي مليون في الله عزه لماذا أعزه لأنه أعز أمر الله أعز أمر الله يعزك الله هذه حقائق ثابت أيها الأخوة فكل من يبتغي العزة بغير الله لو الإنسان ولا تركنوا إلى الذين ظلموا إذا ركنت لإنسان منحريف رأيته قويا رأيت عنده الدنيا رأيت أنك إذا أطعته جاءك خير كثير إذا ركنت إليه إذا نسيت الله عز وجل لن يأتيك الذل إلا من طرفه لن يأتيك الضيم إلا منه تأديبا لك اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت أيام الإنسان يعتز بقريب له شأنه يفاجأ أن هذا القريب تخلى عنه يدخل عليه يتجاهله يعرض له قضيتان يقول لا لا أستطيع أنا لا أخالف القوانين أبدا هذا جزاء الذي ركن إليه أطلب الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسى له من بعده وهو العزيز الحكيم يعني القصص التي يمكن أن تروى في موضوع العزة والذلة أكثر من أن تحصى وما من واحد منكم إلا من خلال معارفه أقرباءه محيطه بئته يعرف آلاف القصص هذا الشاب الذي استقام على أمر الله رفعه الله في الدنيا قبل الآخرة ولمن خاف مقام ربه جنة قال معظم المفسرين جنة في الدنيا وجنة في الآخرة والدنيا قبل الآخرة فإنك بأعيننا آخر حديث من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجاه وأقرب مما اتقى أي شيء أردت أن تناله من خلال معصية يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا الشيء بعد عنك وأي شيء إذا أردت أن تناله عن طريق الطاعة اعلم علم اليقين أنه اقترب منك من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجى وأقرب مما اتقى يعني بالتجارة لا تكذب تربح وتربح وأنت صادق. إذا كنت محامي لا تجزم. يأتيك دخل وفير وأنت صادق وأنت مخلص. هذا الذي يعصي الله لينال الدنيا جاهل لا يعرف الله عز وجل. ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. الله عز وجل مما وعد به المؤمن أن يحفظه مما وعد به المؤمن. أن يدافع عنه مما وعد به المؤمن أن يرزقه مما وعد به المؤمن أن يعزه والدليل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين شوف لو الله قال العزة للمؤمنين ولغير المؤمنين أما لله العزة حينما جاء الاسم المجرور قبل العزة فهذا القصر والحصر العزة وحدها لله فإذا أردتها فكن مع الله كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما